الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ودهنا سعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وصلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَوُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَغَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٍ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ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 إما استوى إلى السماء فسواهن وَهُوَ سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني فَقَالَ انبئوني بأسمائهم أئذا إن كنتم صادقين قال بحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبههم باسماءهم فلمما انباهم باسماءهم قَالَ ألم أقل لكم؟ قال ألم أقل لكم؟ إني أعلم غيبة السماوات والأرض وأعلم ما تردن وما كنتم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 وَكُلَا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 111. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 112. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواه الرحيم قلناهبطوا منا جميعا، فإما يأتينكم من يهودا، فإما يأتينكم من يهودا، فمن تبع يهودا فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا دَاوُودُ اسْتَغْفِرْ لَنَا رَبَّكَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۚ إِنَّهُ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 عشر كان عشر كيسة حجمه هنا كمية هي عشر رجيمين أوسع ذلك كنا صافتنا صفير كبران ككريم كصدق أي لغاتنا آياته وركب ما عشر خصاليا سبع آياته وركب اللبان أي آية جلية لغاتنا كنام إذا منسورة في البقرة آيات الصدق يا فرثناتنا واقواديها من الصورة نفسها إذ لصورة البقرة كمير آيات كأوه الرأي عشر قات سبب النجول بيلها يال وها سبب قوها وعين صمرني لما همهما هوضوا عجبلي ومنافقين سلهم همهما هاي سلي آيال يمعالك بزغوط المامي مصلهم كمثالي الذي استوقد نارا فلما أباءت ما حوله لحظ الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبطرون مثل كاللباد نوعوها أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعج وبرق يجعلون أصابعهم في أدانهم من السوائق حظر الموت والله محظم بالكافرين لقد بدأ مثاله في المامة كمناسبين كحالاته أي تحليق سمعين وإلهة مصر ككل وإلهة مهي مهو ردا لها ومركا تعليق يا مورا أيها الكاكب الله ذلك سبحانه عز وجل للم مرمو آيات إبادة في مات سمعنا واضعنا عن بعناك كجريتا أما عبد المورا بي مات وآيات إبادة أودة فيه للم مرمو تعلمه تعنقونه وصدق الله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا آيات إذا وحاكم مرمى وضوق لهذا أما وحي مؤمنة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليعكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأضعنا وولئك هم المبلعون إذا المرنك أي مثل في جريك أيها جواب تنتمي آل سعاد فالدوح يريئنا الله نأقول شهادة لا يستحي كمثل يكتف أجرِي وينو ياله مثلاً مثلا مهما ما, ما, ما وحوك ما هو ما جسوب عوضة كنيئة هي فما فوقها هو أو قلب عوضة كني ألوها كسرها حق يا رمتنا وقسرها خجناء قلب كيدو قلب كيدو كره كل كمر في مثل في أي بعينة ويو ويو مركا مثل يا ربي حقي عدين تيسا يا سيدة تتكى ما سكعدي تيسيا ما انكوذ اللوغده وإنما الانموغان مثل ماكي اللسان تكلمون بونقنا يا قال وحيقرنا يا مثال كان حاطئنو يا هاي اللانا كيومي تكنا اللوغده بالجلبين يا واللوغو احفامتين يا ماكوارهم اينا يوارعي قيبنا كل قاسيبوغي يتقال لماك صادا يا لما سبحانه فقال عزة من غائل فأمل الَّذِينَ أخيارت آمنوا حبا هميين فيعلمون وحي أبيهم أنهم مثل كالعب كيهم الحب حصرين من ربهم فبقوا الحدين أوك عبيه أيك أي رنايا ويحمرك إيمان فلواكر لي ويزداد الذين آمنوا إيمانا قالوا مثل كي نوار رميان انتي كور ريسي نوار رميان قالوا حق لما ينكرناك قالوا دين لما دوا قوة كان وهم الذين وحى سفروا اللتينيين فيقولون وحى أرانايا ما مرزاكا فيهاي وأراد الله إبقوا لك هذا في هذا وحى مثلا مع ما مع ما ما مالا محوى الرضا ما مع ماهان إلى أغير في عديل العابدان أهل تولي في سورة الحج يا أيها الناس ضرب المثال فاستمعوا له إن الذين تبعون من دون الله لا يخلقون دبابا ولا يجتمعون له وفي سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثال العنكبوت اتخذ ببيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت من كثير من حارية أخذت اذا أحد انو سرب الهديه قرب كي سمحو واروغو نغدج اذا وعى لي يظن انه قال له فيه المثل مهما له كان كثيرا من بدل فمهما له كل ميزه ومركي وركي بروميل اي هو كان سمرايه تو قياد الكلنايه ويهدي كره الا كونونيه فيه مدرخه كثيرا من بدل بدل سو بدل مين غدج قيبر كي يبقى على طووانون زاي هي قيمورا هي بوق هي زك جلي زاي وحمك على في المام يقرض عن بوق الجلين هيسا المثل ككل مايسا إلى وحيل وما يدله كمال ما فيه بالمثل إلى الفاسقين وعارضة إِنَّ الْعَجَبَ الْرَّبُّ يَرْسُولُ يَذْهِنَكَ بِأَقْوَاعَ الْطَّيْرِ أَيُّمَا كُلُّ مَا أَمْوَحِهَا بِهُمَا يَجِيْنِ وَقَوْاْنُونَ إن الله إذا لا يستعييك من حصوله أي ضريبة ألا إنه يرى مثلا ما ما ما وحكا ما كما معه حقيق الجروعة بينه والله لا يستعييه من الحاف ما قصد بعوضة كنعامة بالماياء يفما فما فوقها وحي أمكوه شعبا فيه عار عار أما كيف أو جناح بعوضة إيا ذكركم في ذو كلا فما فوقها فوق البعوضة كان يأوى عكس في شغري يرادة وصرايا كان جناحها ورجلها أو أخبر منها جرما خل عن انت وجبة أنت معي وأقوم معه تكين اللباد وخيزمايا أما الذين أخيار آمنوا خبر يرسل يدي هي آخرهم رجال هي هيعلموا وعيوجهم أنه مذلقة الحق من سبعين يحي من ربهم خذوا العجز كسوعم قلسي اللباد وأما الذين كفارو عقديني يظنون ويورنون ما داموا اراد الله الهوله جلا في له هذا المثل كان مثلا من جهتي مثلا مهما رهن بغي الى كربا وتغزيه ارعري كني عيف صعوق مع مايا وارتوا عاوي يومه الاوامنيه في المثل ما ما له كني كثيرا ان باذن اي يرد كلهم يا او ان بوك جليا منافقين يا غاردا ولا دي ابو حالونيا في من مثل كثيرا من بدن هم يملوا الى امر من يدي مثلك الا الفاسقين قوه في اللازوريين كما بعث ان الله كل من يا مثلك فك قال الفاسقين تمثلك يقول لهم ايات المغنا دوره كلمه دول قوم دول الذين فاسقين أحد الله الى ابلن كيف من بعد نساقه إلى أتيت في قد غاب أيها الرئ يا ترى ما هو عهد الله عهد الله يوعو أتكلف شيء إنه هو ضما قرب لمي أزين هذا عهد الله أفر بغوا ووي الأمر والنهي قل حلال والحرام وحين ما الله فرمي يا أدما يا وفري قل ما المر يلو لي وحين من فيها قرب ديان لو دواني او لگا ديرادو وهي حلاله او سلاه بالنايل او على زلو دوغما وهي علامه اسره ياري او لگا چوك دادو افردا الله هو دي اي ديان قديم بوا خوب بييدا الى آدم خو ادم خليهتا او أبوري ولادي جيرين ابو رك ايا واحد ادم كم بيرني رب الله ادلي يدينا عقلي کي إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم أرصت بربكم خبقين معي قالوا بلى وحي عبصودي إيه وحي إيمانيني قالوا بلى بلايين قولك بلنكي ألواك أمعات كيسا من بعد نساقه إصدوا بلنكاتي لي وأني خبقين معي نعم أنت ربنا بلنكات لك راقاتي أيها بلنكي لحسبونيي فصل بهل سعودي ري كتبه الله سعودي جيي بلان جيوال اسبوني ناي كل kolka كابسبوني انتي سادي دار ماركي لوو درو كل كابلن كي اي بلها شايي قوه جليليه قرينايا اي وخي لفريديهايا اي وخي لغ ريباي دردرايا حالاتك في اللاذنها تزمان تغلبا ويغضعو وحيقوين ايان ما وحي امر الله بفري به ماذا ان يوصل الا حريريو الى الا الحرير سمو اللهم ايالا رغاو ما بيقلو حرير سمو قرابة اللي حريريو وحي الى اهل حريرية او يري بيكوكسين ايان ربي وقال لهم مريم ان هوت اتوخي لذاتي ويهد بها العذيريه اويرنا وكويناي كلذي غير الله الين اوك يقول كل كعذاب لكلم سبى وتدغلوا ويقول فهل عصيتم ان توليتم عندهم جنوف الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وعمى ابصارهم كل من وهي قصه يا اولادايا في الذين قالوا الهنا تلك الهنا الذي هو ناديه والرسل هم صادري اذ كتبته اوجديه اذنك هو امري اذكر الربوه كانت تلك لا ولا تظلمون ولا تظلموا تلك سن لو ضغم ستغار رب اللهم انا ليس شيغاني سناني اي فرك مر في اله هو ناديه هي دي نفسات في الكفر والمعاصي والقتل والنهز والصرقة والجنى والخمر والطهير وحالك ستقين أيام إذا انت أصبح فساد في الأرض ما كانت المانت وذلك هذا هو أول تنكي بي فسادين أيام إلا ولا تبسدوا في الأرض بعد الإسلاحات إلا هذو خواه وناجي يلي. الحمد لله إذا فساد شاء لك دف تصبح نقول كأوه عن فساد هين وقرين تبقى الفساد كما حاني إسلاحها هان وقرين إلا هلق قوزهم يوجيني ولا تطيعوا أمر المصرفين واكواما الذين يكسدون في الأرض ولا يسلحوا خلقا قبقا نحما سمعين حبيبنا نحن نقلم الليلة أولا قولو ميو فساد كوابا ميلا حديثا لو كريبا قولو وقال الله لن نخرف وهو بالليلة خلقا قبقا في الأرض خلقا كواه خريبا وعربي شاقي سبحانه وجل النتيجة هذا حقا ولا يكهم الخاسر وهر انكار يكون دحبي او تا ابكود باي واكو سلمى حال ما ماذا كله مي اي فلاغان نقدي اي بلانكي اي بدوليه اي ولي الى ايريل لها كوي اي بلغ قسايه لبايا ولايكهم الخاسر كو تا ابكود باي اي قول درد عن دوله لغين اي لحوض النار واحد فقط واكو مجادل لغوشه جيت ولاغاكي تيغي ولا دانه تا فما يبله إذا أمره من به المثل إلا الفاسقين كوى جينتك بحماها إذكاله ومثل كريبا كل ما يتمره الذين فاسقينتا ينقضون البجناية أحد الله إلا أبلاً كيشي وأطوى ماذا لباً لماي في تخاليفي شرحية وقوى لباً لماي إلكوا من الأمر والنهي وعن أهل وعن أهل من بعد إله أكيت بلنك أكييه ككذل بإرسال الرسل وإنزال الكتب بلنك أورا اللغاكييه هو أو يخضعون كوينايا ما بي كوينايا هو أمر الله إباه فريد فيهماك أن يوصل إلا عريبيه من القرابة وصلة بالله والمؤمنين ويفسدون قصاي واللضايا في الأرض تلك الكديسة في الكبر والمعاصي والظلم تلك قوية أولئك كوا هم إياك كريئة حينباه الخاسرون الخاسر سعب قوض بايئة كيف تغفرون بالله اشتفاء متعجين واستغراب مع التقريح والتوب انا بل هذي هو ادوني باب اقول له هوري مرشي هوري ادوني حفاغين له هوري حد لقالي قال هذا لا هذلك اقمركو لما هذي بنتي هذا لمر لفاظ الوصول بحين دونه او دائما وابدل شده اقعانه أعطي تأسكو مع مرآي سعاد أدبانيسة سلاوة بل كرمو أعطي أدقى بكل جاليين سعاد أدبانيسة حتى نحو أرزوكي تقيقة ما أدن كمارمي تقابكي في عرضي سعاد أمينيكي بل كيف هوا يابا ساوا تكفرون أدبانيسة بالله نعبدو طاقة ساباد أدبانيسة وكنتم إذن كهراوها أموات القوى بنتي شاوان رفضا هيدا وحيطا ايان لاركين في اطلاف الرجال وحاملهم معا كجرتا كرقص فاحياكم اذن اوليه وقفنون اذن كبغج ثم ادو اذن اوليه كقدار يميتكم ان لو اذن تريدونا عند انتهاي اجاركم امرين هدو دمارو النفط ثم يحميكم عند البعث صبعين تقياماتين كيف جلاد السمّ أنت جلاد لي إلى الله أدعوا شعوّنا الذين أرنا قريش الذين جئنا أي أعذبكم ويجاديكم بأعمالكم إن خير فخير وإن شر فشر ما كسب كيف وياه فسبا تكفرون أبليسا إلا من عظم في عقاه فكنتم إنكم هروها أمواتا قللت من طخملي النفلع و إذن ريضا بذن كبغي ثم ككذال له و ميتكم إذن بلدونا و بنتي أجالكم حمرين أدولا مالا ثم ككذال عند البعث و نعيكم إذن ثم بعثك ككذال إليه إلي الله لا إلا خيره أعكال الليينك إما أترجعون الله وهو الذي خلق لكم ما في جميعا وحيلا عيادة نوريسك سبحانه عز وجل وحاقه ابو راي ما طللو بصرك دركيس ابو راي قلت بصرك سيد الكون كونو ادونك ادونك واهيالك سببت بصركو سببت وحاوري بصرك مركوه الله ابو راي إساقه الله إليه أبدان به ابو راي انتكرا وحا الله ابو راي إليه بصركوه ديك مركا يدينكو سيد الكون فأتنك وأيالكيسية إلهي المرتبط في ذنبقى ورقد كرمنا البنية أجمع وحملناهم في البر والبعر ورزغناهم من الطيبة إلى حقود عرضي إنا انبترك وحكك روح بلنجر والسين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحفن التأويل هو الذي خلقكم وصوركم فأحفن صوركم أذنك مركزان لئذنك علي أعونك إنتي سيكال لئذنك فضلي وأيالك اللئذنك بغي أذنك يا أحداك الأموه أذنك يا الله عاصن عطالة تعالى سدوه يرهو مهبوض حق الذي الله خرق أومي لكم لأجلكم إذنك بسرك أتراثي ما أو أبوري في الأرض تلك عندما نحن إذن وعي وهم محرمات او قرى لكن على ما قوبلنا كل كان مسموح سنحرمه له على طول وحاول دليل حرك لكم ما في الارض جميعا بلغ كديسه وعف عندما أنت انت الله ابو رج بعض الساجد في الجانب ادنكه الى الى ابو رج امر كان حرام نقنايا وحياره امر الله امرك اقريدي ايات محرمات كثيرة حفر الي لي كل اجد في ما اوحي الي محرم على طائم يضعبه إلا يكون ميتة أما إنما حرم إذا وعطري اللوفين أيضا حرمح معرماتكم وكوميهاي حلاثوا عليكم الضرطة تلك مسئلة قاعد الله أيضا في صورة النساء والمعرمات التي هي وأحل لكم ما وراء ذلكم حلاث الله مسئلة حلاثنا الله حرمي حرمد عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الأيام وأحلل لكم ما هو رأى ذلك وحي إنتز كتوري على اليهي خلك أشياد وصدع ومحرمة ونسعد اليهي وعلى قدرك اليه وحلالة ونسعد اليهي وعلى بنيتنا اليه وحي مسكوط عنه اليهي لك أهم الفجر حلاسو كجيه حلاسو ايضا قلقوا ايض المعنفج وحيئا نتحرمين على نحنالبون نقول هو وإذ الذي ألوي خراط اومي لكم لأجيكم إذن كدرتين ما مخلوقات ضوء اومي في الأرض في القدوات قصفا كميعا دمانهان ثم عضوء اومي ككذا استوائه بواقج في كلمة استواء في اللغة العربية استوافع اللاجمه فعل ملك والذي موثل مفعول قارينين حروف جاربه كو قد استوى هدادا ركي اما إلابا كدنبايشا اما علابا كدنبايشا اما مدنك مدنبايشا ملكا استوى وحكا دنبايالا ركي مثل قوله تعالى فرما بلغ أشده واتسوى آتيناه ثقما وعلما وكذلك نجيل محسيني استوى ملكا وحكا دنبايالا ركي بمعنى ثم وكملو ولما برزت ذم حقوق يشملكم كاري او واستوى او قاموا ثم انفرمت اعتنوا فتن بكاري اعتنوا به الى حقه ذمبيته وكله بمعنى قصده استوى إلى كده ما كان سؤالك اما حتى على كده ذمبيته ان انا على هو ارتفعوا وان كان بين في اللغة العربية استوى الله على عرش مركو يماض لا نؤمن به فما إنه إلاك استوى عرشك استوى أن يليك لجلاله وعظمته لأن عرفه منا كان ولا نكيفه ولا نبدله ولا نشده ولا نعفله كما شكلا الاستوى إِلَى إلى السماء سمدي فسوى هن وحو سماواتي كانت أَوْ سماوات أول وقتك ناين سوما أولام يارو ترك يدولك سوارك ما ينقل Kaan osa arhaa sa gan sa fatagna homo. Ateruaisku legnareen, vaalla kalafujien. Tosi todava vaalla sielijä, heikkeinä todava vaalla sielijä. Minä arkelaan valoja aitii, ilaha pudra lasle. Summa sevaa ilasema, sumadi muu kaste, kasava hulla, huoka aitii. Sala sa mawati, ilarial todava, vahvu لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قضى عظى بكل شيء إلما قلك وهو إيبه بكل شيء وعلى أرك دمانتي عليم ربي هو أقوم بلون وإلمي ليسا فعقا وهو إيبه بكل شيء وعلى أرك دمانتي عليم ألا هو أقوم قال ربك للملائك في السادة عن ملائكة أيو إبليس لما كتنبك لأفاتي إما لما قرآنك كريمك اللقاء الأليك إنتا تضوح اللوحق لأينا يوهانك وحا رب نوشيك يا سبحانك إبليس أوعده الله أوعده إنك إساء كده إساء قرمي بالله فاتي وعد بالله فاتي منذ اللحظة الأولى عبد البشر آدم مركي لأومي ووحوه ليلا أركي وإبليس أو القاضي أو آدم يأولادي سلوأ وأن له أرتيك الأرضي فبإذا فيك لأغوينهم أجمعين أما فبما رويتني لأقعد من الله سرابك المفتقين ثم لأهتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ريمانهم وعن سماينهم ولا تجد أكثرهم ذاكري أراد أمركي لعضي أبو رنطي سبب كذين الحسد أيو إبليس كبك ذو كذل إليك إذا مرك ولا دعينا بعد مرتين أي يا رب إنك النوص يقول أجري إن الشيطان لكم عدو فتخذوه عدوا إنما يبعو العزبة ليكون من أصحاب مرك مركع الزهودي إلى تقوى الله ليهوا إبليس نكاعد بألموا إليك ما تبع الله ببكعي يضرها للأجياء إن خالي نكا جاين أحاق فكرا كاد مدئ وإبليس اللي عارري قابل أحد أباري ملكة عزوتي وصلاة الزوكاتي أثري أوكو إلى خلاة واصي عمزة الشيطان هايوة الشيطان الملكة ديوكو لي ملكة إن شيدانك عمزة أثري أثري صلي إذا انك سلام وحلوحين ألينا إن أقال حجب إلهوتي مرك إلا تقو انت باليوتي إبليس باليوتي إذ أمرك إلى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فإناكم كمرئذ المده النير إنه لكم عدو مبين إذ مشى في الم يلدكر وما سيك يبيكن عدو نوياع قال تعالى فذبوه يرى فقر ايها الرسول الكريم فزور كشرف سلام وشك امدا اذ وقت ربك خذ ذا اوير ملايكي وحو رجوه يري اني اعني قربيا يألو وحا يا في الارض دولك القليسة خليفة دولك القليسة ناري فليا حولها حول فليا يالايا ملايكي طبعا سمده كل خطر سمده إلاكو عابدا إلا سبحانه وتعالى دولكا إنو كانو وحي إلاكو عابدا وإحكامته بكفريا أيو ملايكي تأو هذا ما بوردي باماركا إلا ما قينيهاي إذا كان هو الأول قليل هو كوحا رما أحد أحكامتها صفريا وإذ عابدت الملائف تقالوا وحيرا هتجعل إله ومحادياني فيها أرضا سنة هيدا من واحد يسد او أو صفريا مع فيها مهيدة فيها أرضا في سنة هيدا ويصفك تالية أجماليجان خلح ولو جامل إله يعيشها الله أفوري ويوحا سنة هيدا ومرايشا لغد يا الله جمل قويك في فينا موراي حماي فلذ كل كقواتي فوق هذه النية أمي لها كل كأبوري دي أدم كان له فرجليه حالة المامات إن الأدم لوبه ناي أو حالة جل محله فرا وحال, وحال أبورة ونحن نجمع رايتا آنو صديق كوتة بحسرين وفوق بينا بحمدك أننا ما عندنا كارا كذرين أننا في قرآن كل شيء الليلة والنهار لا يخطروا او يماري ملائكة تصبيح لهذا وحي لم يتعي أن يفتح سنكا إما قبل حيزوكري يهدين لهم الغضلة يهدين لهم سنعي أن يفتح سنكا تصبيح له وأصباحي وحيث أن يفتح زوكري يسدحون الليلة والنهار لا يخطروا خلقا عنك على فقوة بعد هذا نقدرين كأبور مع الكفل من أقدسوا لك أنك أبا كوفين وكضاهرين وقال لين دمانتك يا وحن كوكا لك أدرينا يا شرفتها يا عظم هذا أنك أدرينا قل كأوحن خريفك كأبديه وك من أهو الجواب الله أعلمه وقال بذن ما لا تعلمونه وحيدان خليس كالأوم الدولامات العادة كجيسة أنا إذنك أقانا سابس يكتين موضاً نكون دولان تاريحين نبيال هي الرسول هي ذبتوا صوباً أكمل كل ذلك المعدين تأذية ودباثة سماية موضاً لكم دولان كان ملائك الوين وذكر رسولك شرفت له أشياء قماته له قال ربك تبلاي للملائكة ملايكي سرقت الهيد اللويل بن يانج الله لعله وحاجلا لا بدر كبرية خليفة حول كبرية أو ربي ربي عقامة تلك كبرية يوم زمئنا يا آدم خرو ملايكي وأيده حتى جلوا وحاجي فيها أرضنا سليهلا من أون يفسد خرمه فيها أرضنا سليهلا أو كبرية معازية شرقي يدل يدعك زمئيا ويسري كديما دا يا داويا قلنا ان انك ملائكه ان نصدق اذناينا في عندك ولو ما تاد ان قدرينا فندقدس لك انك اكو بينا قال يا بوقين اني عليا علم ما هو هيلان لا تعلمون ايديك يا ملائكه او غير او غيرها غيرك اي وحدي يشيل لك علك لكي ايقات رنا عن نبي الله ياتم يحيى الحسين لبارك وعن صوب عش النباغ الليلة وعن بسر الليلة هو المرهد الليلة وعن حيوان الليلة وليه يدده يديه يحقون الله يقول لنا اجم لبارك ما تحييركم قلت لبارك اما ما لنا الا ما علمتنا وعلي طبعا نبرتين على الابتان كما جيري اعجب ما لو اخرى لو براي يا اعجب مؤنبيهم دا اتماعي اعجب على الابتان مرأيك واكره واجه تايل ارجب المرأيك قولها ايا من فعدين لابوري قل انت ما لكم اني والارض أريد أمرك أبالي أمرك أربع خلافة أنا خلي في الأرض دولة لجدية حد كيس عن قارئ أبا شالك فإذا لوح كثول أبور وحناه من نقودنا نجله عاجلاً نجوا أنا كوزي نج كبيرناك جونا خلي فولجيه وحص الأغني نوجناج على زمانه بعدي ملاك قالت أحد خدي وحوي وعلماء من آدم قبل بشر و من هذه الميلاد كل كرت ان شاء الله لا كل كوكمينا فكان مجيء لوجي ادم في مغنايو هذا روح الى الله برئ الاسماء من عيال واسماء المسميات وعم بقى كل هذا ما انت ادم لابارد. ثم هذه ادم لبرئ كذلك وعرض ارى لها كون مدعيالكي ميه أسيادي مدعرهي مدعيها دمائكة وإلى وحو وبنديقاي على الملائكة ملائك داكورك هذا دا فقارة إبا وحويني أنبئوني ملائكي شيقة في أسماء هؤلاء وأنا رابي إنتي اللي مدعيالكو رايي شيقة إن كنتم هداتيه تابقينك وروني شيقة إنه اللي تنكرونيه قالوا ملائكي سبحانك فايش كاركيين لو أي حجسيه؟ قل كاديل حجوبك. سر النجاة الملا. فإن كنت قبضي إلى الله يد. كلمة سبحانك هي تقدّس، هي تبارك، هي تعالى. وكلمة تقول على التقدير كتب لا تريق إلا لله أذكر سبحانكم ما ذكرت. ومثلا سبحان الملك، سبحان الشمس، سبحان كل شيء كذب. سبحان الله يذكرته. قل كاديل أي كلمة سبحان. تخديث <تصفيق> الله خديثين إله إله إله حوغاء دليل ملكة سبحان الله داي وحوغاء دليل عجلة وحامانه هم قنائيا إله ألا أكثر صغير أنه هو إغوذي ملائك الله ووحياً أعطي إدوبك لي أنك سوى إيغاني أظاماً أي سبعاني قبل أن بمجا لا إلما أقول لنا أنهم نصراني إلا ما في موضي أتعلمتنا النبارتي إنك أعجد أنك أعجد أن لا أكد أقوم بالناء العكيم المعامل هذا مامل إيجا مرثي إلما كوداً يهي أنك وحى النبارتي وحى قال لما سأسو إلهي بآدم والله وعي يا آدم هوس أمديهم أشيق مرايك في أسمائهم وعن ميسا يالما قايا الكي أشيق آدم وعيشك لما قايا الكي يامنا فيه والله بدي بأس كدريك قال لما قرتهم عنباههم أشيق في أسمائهم ألا تجيق مرايك هذا يقال إيه زيلي ألا ما أقول أمان ميدين بهنو بلاكم يمينكم مراية سأرى سويسري سونا بيه كيمياني الله علمنوا عنا داعي غياب سماوة كرنيال قضاء لوحك وقرصن أني بكرية دوب ون أرمي وغيب الأرمي كرنيال وحك وقرصن أني دوب وعلمنوا عنا داعي ماوي ما جدنا موجزة أفتح على بيع ما في ما في كل ما رايلن تسمونك واقريه وهي الهدف هو نسانه وأوقعه فعلمو جسانه وأوقعه والتركة لو ما تكتمون ابنيس وماشت لوقيت ونعجع رقبين هي هو ما تكتمون لقوبة بي وعلم الى وحو بري آدم او البشر وحو بري على اسماء, أسماء المصميات انت لما عابا مجعيالكو دي ثم الى آدم بري كلها ما لمنصد ثم قدد وعرضه مستميات يَا ابْنُ مَرَ أَيَال كَرَا إِلَى أُفُنِ لَكَ هَلَ الْمَلَائِكَة مَلَائِكَة كُرْكَ يَا وَقَالُوا أَلَا يُؤْذِرُ أَمْ بِأُولِ مَلَائِجِ شَيْءَ يَا كنت يَا وَرْ مَا هُنَّ شَيْءَ مَرَ أَيَال كُرْ إِشَيْءَ إِن كُنْتُم هَذَا تِ صَادِقِينَ كَ اللي يا قول إلا ما وحي مبانكو حلمي لأنها علمتنا أظهر النور برسي فهذا ليس منه هو أرحب النهار بكسينا بي بي النور النهار بكسينا إنك عديقة أنت عديقة الله أكاليقة أقال عليم الله أقول دلانا العديم لما أمول ونكسانهم مرتينو قال يا من سبحانه يا أتمو أتمو أم بيئهم وحظ ملايكوش في أسمائهم أسماء المسميات، وعندما جاء من الرجال قديم ملايذة وجد أدم شرور بشرى، فلما طردوه أنباههم أدم ملايذة وجد في أسمائهم مسميات، وعندما جاء من أيه قال إلى ملايذة كويل أنا، ألم أقول هوانمذين لكم تذكروا ملايذة إني أني الله علمه وحنا غيب ما فلان ينوعى فقرسون فالأرض فلان ينوعى فقرسون وأعلموا عن ذاك ما كيات كنت معايدا أعلموا ما وعاد كنتون المجزة في وما كيات كنت معايدا تكتمونك وقريه وفيرا لما جلوه وقعي ميكا كريم جادي جورت هاتم هو النغضي الأرض انا هنا ارجو المعلم كوكو كتريت كان مر كان ولك رسولك طرف طرفوشا يجد ماذا اذ قرت قلنا اجدنا يعني للماء مرقت قلبي هو الوهين يا لقدريا نوز اما تلك سجود العالمين هذا و ان جفاتي في على الأرض فخي وجهه و ذلك الذي يقول يا صورة سجود ان ادم لا فرى حين مرئيت سجودا سلام بيقول. الله وحده لا يقدر كل خفي وجهه دون لديه ثم قالوا له فركضوا عن حقاسه وقال هذا رأيكم كما امرك إلهك آدم لا تسجد لجعيل إلهائيل واسجد لواي ومرائكه نكروني أما إله يقال ما يشاء ويعظم ما يريد مركه تيجه قالوا لحدث إله أما إله دو كفر أي مركينة غالتوس أمرك إله تيلا قالوا ان ستسقرا كلتا هي فخذه رجع على الارض كل دوله بيقول هي هذه اوراق <تصفيق> اوراق هي هي شاهدوا كلوا كثر اي نو اي هي بقى ما اي بو ما رايت في واس جوزي في من هذه ابليس بيني قالوا كل كورك ودمه يكونوا ليا نو اي هي هذا الامر اي كل لو سيبه لي إبليس بأخذ زماني وجدت نظر كيسة مرائبتنا إلعامر كيبا السيريان إبليس نمين كلاس جيرا يو سيريان كلاس جيرا محاك أجلي أعمر كما سيري أحد عمر بقيمه دو هو الجلالي في أهلي سيريان آدم هولين باس سيريان فسكت المرائقة تكونوا مجمعون هذا هو استغمر وكان من الكافرين اثنى مضغير حتى يؤذر وحوثي ليه اعجم حمدوك ليخلط في الوقت حصلنا للمرايكة انمري اتجدوا المرايكة تاتي فجولة لآدمه الفجولة فتجدوا مرايك فجولة الا ابليس ابليس هذا ابليس فجولي واتي ليه وفق اكبر انه قلها توأمر في إعبتي وكان من الكافرين قال له أمر في إعبتي إليك إبليس هو الله دمازيك يا سورة إبليس له ملايكة وكملها مثلا كمد ملايكين كمد ملايكين بصورة الكافي إلا إبليس كان من الجمي ففصد عن من ربي قلت على فرقه يقول له هيا أولا أبو ريسي هريبة ككرة خُلِقوا من نور وإبليس خُلِقا من نار النار, النار بلقا مأبولا كم يشفوا برمان ثانيا مرائسة لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُمروا أساجين وابكا أذى والتكبر كلك الحج أنه ويتو خلافين ثالثا إبليس عُلِيُّولا إياه ا فتو تغيدونه و ذريته اولياء من دونهم لكم عدو كذا للعالمين بذل ما الخضمنه ويشوف الانسه ملائكه من اهل الجنه ليس لهن يلينا كل كابور دي مورين دي ياك في جو جنبي يا تخفي على عاده انت واكره Malaika siis juutalainen, ja huawai heidän joogay, ja hän lahteli muua rupailaudu sille juuri. Anna joo jama nosta, ei enää nu, kun merkustu te jäydet, että sinun on ollut joulun pola ahlas, ja muuva kirja dijal. Anna joo, mikä ilman اي عذاب ناشي يكون نوري جمولي يحساله يوحييك اي عذاب مالك لكون نوري ويقول رسول كترفت له او شي اقول ماذا قلنا من ملائشة ملائشي وحانويني اسكتوا ملائشي جولة لاداما هذا موش جولة فتجدوا ملائشي جولة الا اجليسة قل كيسي من قبل قام القومو الا حمارا وكروس إلا إبليس وشفيد الله في جوجة وعب المعنى لكن إلا اللاكين إبليس أباه أبا وشفيده أبا منه الشفيده الله فأخبر اتزوينا في آدم الشفيده فكان قافرين قال الله وضعه في القافرين قامل قنات بمركز واضل الله وضعه قل قادم أدام إلى الله عبد الله سبحانه وعز وجل وقلنا فحان ريال إذ لانت أرغب طعاوه الجنة زجا جنبان زجا اللي يريد ماركي جنبان لقد دعيه مجنب سماوات جكو ريسيرا مضباتو كفتا اللي بار عن علم حيث الله ماذا يا هاي اللي يقال لبدع الرئي فيعرمد هو يا ولا الله دعيه لذينا هنا منها تنظم برواقلة خافة ومشلون هنا أكل واسعون حقا قد كفيتكو حجا كعونا حجا كعونا حجا كعونا دوعة ربطان هي السادة ربطان هي مركز ربطان فعن كتباته حيث مال أهلا ماجئة في سنة وطنبا لا يجب ولا و لا تقرب او دوانينا هذه تجارة يا سراطة من مياه اهل هنا من مياه اهل فين مياه اهل على الهل الله كيف ناشى فيها الليان كان لي هذه اللي لي جاء كان عفا صوب كلاك مقارنين هذه كان لودوا لما عدعه التكونة من الوارين الني سبحي كل عيواء وغيرين وحدوث جيوتي آدم دي بيو قالوا بي عليك الهداد جيداً ثابتين هذا الأرض فلك سرعة اللمالي كاكوفاً فأمراً والنحياً إبليس أمروا دي لي آدم لو حلقاً هدوثاً سريعاً كاكوفاً لكن آدم محوك بزبالي جفت هدوك لي كان هو أهداد كايراً مدلقوا كايراً خلقتنين منا وخلقتهم من نوان فالصحابيها جنبا فيك وقل من عمها إنا توبتكي لي ويدوكي فتكون من الوالمين أنا اللبادوين يبويني قلنا وعاني لي آدم وآدم أسكنتك أنت عديدة وجوجك بالعندة على الجنة جدة وكلا منها جمال عديدة لغتن سمسلت يا كاقر وحونا حيث من يألم ناشيات شيتنا ولا تغرب حول وانينا هذه التجره كان ربنا كل مره فتكون حادينا وتجدوا ان غنينا كنا من ذكر ترضى ايات من خونه الجو فاد اللهم طيبه ايضا تطلب الله اشور ديمر كل ولادي وكل على اي الى او تكفيه او تدري اي او كبا شيوخ وشكل ديالها كبا ديو وشو داك بالك اللي هو هو فقرمو انا انا عائشة مولينكوا فالملا اوتول ديال ماشي و ففر جو و الربا اللي غادي تجي تجي الدنيا اديروا وهيك سالما عن في اي القلب غيري كبا كاين مروها وا ما على الملك والبقاء إلا بقر نمية جوري أبو ربنا أميري على جلوك على سجارة الخلبي وملك هذا المقصد سجي حدين لا الله ولي يغلق المنى بقر وار الله بنقر بها كرامنا قل كاللما دعون هل يؤلون لما دعون خطيه إن أدواني لا أسكترون فيرواتي واتي أشعي إن أدوانيه نقربي واتي وحن خلال ما حيث فأزلهما فعاكم بالرحية حاوية آدم السيطان أيهو حكث بالرحية عنها جنبي وفاهجهما وكثاري مما برواق عجل أي كان حاوية آدم عيه في بر الأجل هذا وكثاري وقلناه عاملوا إبيروا اهدطوا هرطة وجندا انكتلا هذه الجنبي اللي بعضكم تارفين في بعض الدارك قال: حدود القلوب يك أجنادا خلاص مطر نعم يان أورهم مطر ما في صدورهم من غل اخوانا على صور المتقابلين لكن استكاجا يمرق في إسبانيا لنجي إلا جلي الدار إلى على بعضكم لبعض عدو نقفنا وحوياد وعدد الملك فنانك كلاجني لبنا مطانا على راسي حتى نؤران القارب لا بكرة لا ده في إمرك الأمرا لبني وادي وآدم يحوى يلبني يأوده رأسي أو يا يمتنسي في هذه يمتنسي في قربت وعليه كل عين قابيل هابيل في هذا اليوم ثلاثة وعشرين ثم عثمان بكر بأول نعي يغضب المرءين لبعض عدون في هذا مركزي الله كرلشوف ليسو حد حدنا في قيامة العيش فهجل هما وعاكم بالحياة صيبة عنها جمد فاخرج هما حاويات مما برواق قلعه اي كان قصقنا يجب فيه تليسة فقلنا هو عنه اهدطوا بعضكم قارتين لبعضهم قارتة كارت ادوهوا أو اي او اراجتك الله فعي يا لحيث هاتم اي اولادي في ايلي صلباتنا يرهبنا خاصوا في اولا وكالك مرخصات ماشي اتنا جموع ايه جوجتنا لابوك لك ولكم في الارض مستقر وما تعمل قولك الوحي على حتى الله بيارك العلاج ايكا مريخ قوله مريخه اللمرة اللمرة اللي مره مير سلام اللي مره انه يوجد ليتنا المطلب ولكم في الارض مستقر ومساعل الحين كذنائي فَتَجَلَّى اللَّهُ يَخُوفُ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ قَالُوا فِيهَا فيها وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ كُلُّ كَائِنٍ زَغْرٌ وَكُلُّ مَجْلِيٍّ لَن تَنَالُوا بِهِ سَكَنًا وَلَكُمْ مُحَادِثُهُ فِي الْأَرْضِ نُرْكِمُكُمْ ثُغْنًا يَوْمَ مَطَرٍ رَاقِدٍ إِلَيْهِ فَنَتَجَّسِينَ كَمَا مركبه على علي فهو في في بإذنس أمام المرمين فتعالى فتعالى آدم آدم له لكل ميت من ربيه فبيك عديك لكل ميت في أريد لقهانونيين إلهى النبي بواهى أريد كسر جديين أريد يقع الله سيوبك فاللقاء أخبرين حفنا ظلمنا عن فتنا فإن لم تحضر لنا وتأحمنا فلنكوننا من الخاسرين أليه به أخرية هو بالنك فترك واللقى أكبرك فترك أجمه أجمه لك الميت من ربه كل كلمات أراليون فتاب إله وهذا أكبرك أليه أجر إنه إلى هو إلى التوى فألوه إلى توبه أكبرك بلن الرحيم نحر كل قل في توبه قال لي للناشى أن يلجب إياه مرتبط تقرب الله كعض الغسر ديرنا نبي أهدين إمانا كتابنا وأهدين إمانا كتاب, كتاب براءة كما تلقوا بمها وفتق بينينا انتراكوا العزب قلنا هو عامل اهتقوا هفتك منها كنبي قابة جميعا حاوي آدم جمزني من وكتلك إبنس نواكسي ورأيك حتى أتلقي فإما ياتلنكم قد إيديه ماذا ممي أنه يباع حقا إلى كتابه ورسوله حسول لأيديم صوترين من كتاب لأيديم صوترين ووظهر صوترين في الماما ومع هذه الكتب أنه يماتوا ومن روحا تمع الراءة تجاية هنوك إلى خط الراءة فلا, علي فلا ما خوف العصر عليهم فالكولماء فلاهم هو أنوكا إلى الراءة العام ميان هو قلعان يروض وخوفي يولم مع ذنه يوم الحمان أرخماية والذين وعا كفروا حقا سبيلا والو كذبوا في عياتنا هيا كالنجا الدولية هل هي كالكوة أصحاب النار نارت كدوين هم إيقا فيها النار تزليلا أي خالقين كوارا اليوم فردارا كان أهوشي كل ما زي شبونا كالنبضعي قلنا وعاني انفقوا حوية أجنة وحفظة منها كان نظر أنكو حفظة فإما يأتي أنكم حدو إيديه ماذا من أني قال الله حتى إلى فتن حنون وكتابي الرسول فمن روح فبعا راعة فتايا أني قال حنون فلا خوف عبس عليهم كرقودا ما وثمانين يتكنان يأسد وإليه ولا هم آنما يأسد يعدلون قوة إلى النجوز والذين وكفروا في جحش وكتابه من سجياتنا حياة كنعا ورسوله في كتابه الذي لن ينير ولا يجبر أصحابنا الناس كذبهم يلا يا الناس قلها هذا خيانة من كواريهم ما في قصص من يبنيه لك بحويله ناصره هلكوا عقب اللابد أن لا هي عقوب أولاده الذين رأي الله يعاقبهم كذبهم كابيلابد أن يلا هي عقوب أولاده الذين يا قال لوذا جيرائيل اردت اعرف نبي يعقوب عروس في إسرائيل وكرمة كريما بالعربية بالعربيه هذه لوذا ترجمه فين ما اسرائيل في وكرمة قائ و كريما عبد الله بن لومي السلام عليكم صلى الله عليه نبي يعقوب سيئي أعقوب وإسكونج لذي يتلون يقول لك مركزا من الأركاب في العمل كل دواح يهودي نسر لا يبقى يجيء على تعارك في أهل كابني إسرائيل نبي أعقوب أولادي فيه تسره خصوصا نعمتي أنا قال الله برواقية الله في نعمة أن أنتم برواقية عليكم قردينا كل كن نعمة اللوم برواقية يلو من يسرعه من جنسا كي يقول اكربا بانبيان و او في وعد او في تانه وضمان شرطان يأهدي ان اذا اللهم بلن كيلي ان اذنك ربنا من انه بيهو ميسان او بيهو يجينك سبق عدان في انو وحنو بنايا في اعتيكم بلن كينا انا الجديد جنيه جنية في انو بانكيو و ايايا ان اذا اللهم كلي جلي. فرهبوني الى عفظة وآمين تحضر ميزان إما ستابقا أنزلت بجيه قرآنك وصفقا وصفق الرومين لما كتب معكم لذي يجيب وطوران إياه إياه إياه إياه إياه إياه إياه ولا تقول آآمين سمي إسرائيل أولا كافير تبك في يتك الله الرئي إياه قرآنك ولا أني جعل لها عيات فيكين العسلسان للربي فمن أسويا قليلاً يرق فإن كذن إيانا وإن ينسيجي وإذا أتقالك إيانا يحسوك دوران إيان أي حقيقة أموسان وإيانا أني جعل لها كنيجي فتقوني للشيرالية وعربي بإحلاق إيانا أحمد الكتان كبه السبب وعن في الإيمان الصحيح والعمل الصالح ولا تلبسوا حق كرينا الحق وحرمتها باطل حق برها فترين حق حق منهم فموان فعيان فترين باطل ورمبين فترين فعي فاجد فترين حرام حلال فترين حيث فترين هو يو يواك لن نلقل في كلمة وتقسموها الغريسان الحقا ازايب حقه غريسان فانتن مدينكا فاقيمو توتية افصلة ثلاثة توتية شكله فيه وارتعوا شكله مع رأسيه فكذا كان يموت فلا كما أدين يواجه جاي وعمانية أعدو جاره وكاره عديس الجني كما ألقى كان يو إن الله كتب أمر إبرويا وارتعوا مع رأسيهم بون جميل يا جميل سعيد كما يأكل عروض بسيط يطروه عرض سدنا قال الله برواقله إذا هلسي برواقله أن العنق برواقية يحمد الله برواقية فررر يقضرني في سورة المائكة حياته تجدونك في القارة موسى لقومه يا قوم السر سهمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم في ملوكا وآتاكم ما لم يوصيحت من العالمين كالك أمر الله رسينا إن يهدد فالقوال الجنة نعمة في ضرورة الليلة التي ضرورة الآن أن أمسو الله عَلَيْكُمْ ضرورة الليلة عليكم تركينا فأوفوط ما يصير فيعادي فلا شائدون سرطة الليلة وفي أنه وعندينه في فيعاديكم فلا شائدون قاضي فإلى الليلة الليلة الليلة فرهبوني إلى عبدالع فأمنوا قرآن قرآن أنزلت الدجير مصدقا إذا ظرمين أياه فماهو إيماءكم إليكاً في الدجير فلا تكونوا معانين أول خاطرين هو كالوغة قوة موهر أياه فيه قرآن تكون كالوغة فلا تفسروا عقبانين في آياتي أنيقى آياتي أنزلت الدجير فمن أديني قليلاً يراكم كبانين فإيايا أنيقى عضلاء سليجي فلتقول إياه إياه ومعشية في فيها يسيرك هياك لنا ممان يباعي سوء فلا قلبك واكوده هنا الحق في الباطل فعنه أباكي من أكود هارينا حق حق موليك الله يسير ماله الله يسعى الله ووسط مو أبقريتان الحق حق أبقريتان فعنك يدينك وقال ليونه إن الحق يقريتان هيا لنا فاقيموه سوفيا فلاذا تعطية وأدوثك تكتب نفسك والكعوث كذا مع الراكعين تكتب كنا يا لتوك والله أعلم